ولا أنتم عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَأَنَا عابد لا عابد للعيق. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين. وَرَأَيْتُم عَابِدُونَ مَا مدد. كمان ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين